أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في متاكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وتبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فتبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم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 أو لم تأتهم بجنات ما في الصحو وَلَوْ الأولى ولو أن أهلكناهم بعداد من قبله لقالوا لقالوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك, فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى